119. والذين هم على صلواتهم يحافظون 110. أولئك هم الوارثون 111. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم 111. فنجعلناه نقفة في قرار مكين 112. ثم خلقنا النقفة علقة 113. فخلقنا العلقة مضة 114. فخلقنا المضة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر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 وَمَا كُ عَنِ الْخَلقِ وَافِلين وَأَنْ زَلنا مِنَ السَّممَا أَو بِقَدَرٍ فَسكَن و فِي الأأَم وَإِنَّ عَ ذَابِ بِلَ قَادِرُون فَأَ شَأنا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 124. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله, لله الذي نجانا من القوم الظالمين 125. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين 126. إن في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 119. ولئن أطعتوا بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون 110. أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون 111. هيهات, هيهات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 119. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين 110. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين 111. ما تسبق من 126. ثم أرسلنا رسلنا تكرا كلما جاء أمة رسولها كذبون 127. فأتبعنا بعضا بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثَُّ أَْسَ النَّامُ سَوى خَرونَ بعاياتنَا وَنسُ الْ القَاال مُبِين إِ فِيععونَ وَمَلَين فَنسْتَك بَرًُا كَوا قَومًا عَين فَقالَاواأَلُؤ مِنُ لِبَ شَرَعين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 116. مستكبرين به سامرا تهجرون 117. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين 118. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له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 أَم تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرْجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَلَى الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ فَرَحْمْنَاهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرّ لَأَلَجُّوا فِي قُضَيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ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 124. وإليه تحشرون 125. وهو الذي يحيي ويميت 126. وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقون 127. بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا قَدْ عِذْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلَ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُلِمَّنِ الْأَرْضُ وَمَنْ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 وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ الْقَوْلُ إِلَىٰ إِلَٰهِهِمْ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا الشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإن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 Hmm. 129. ونسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفحون 129. وكنتم منهم تضحكون Amen.